وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وعلموا <تصفيق> انَّ الرَّسُولَ لَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالَّذِينَ اسْتَزْدَادُوا إِذَا كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَالْيَتَامَى أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعروه الدنيا وهم بالعروه القصوى والركب اسفل منكم اذ انتم ذو العروه مياوه بالب بالب بالعود والقص ولمنكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا ولو تواعدتم لاختلفتم يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِيَ مَنْ حي عن بينة وَنَكِّرُ لِيَخْضِضَ مَا هُمْ أَمْرًا كَانَ مَتُونًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عِنْدَيَّ نَتِي وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عِنْدَيَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كبيرا لذا شدت ولاتنازعتم في الامر ولك الله سلم انه عليم بذات الصدور انه عليم بذات وإذ إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم رب يالله امن كان مسؤولا والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم فئة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون